دوحروا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتيهم أهُم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طين اللاذبة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 وَمَنْ كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ غَاوِينَ فَإِنَّ بمشتركون إن كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وينقولون إننا تاركون آلهتنا لشاعر مجنون الجاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولا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 إلا موتنا الأولا وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزل أم شجرة الزقوم إن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 Jangan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 فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني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 قَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَيْنَا هُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَا هُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَأَنْتَيْنَا هُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ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 تقول أتدعون بعلون وتذرون أحسن الخالقين الله الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون محضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلّا سين إن كذالك نجزى المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإنّه طلّ من المرسلين إذن جئناه وأهله أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمّرنا الآخرين، وإنكم لا تمرّون عليهم نصبين، وبالليل أفلا تعقلون؟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 أَلَدَ الله وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَلِينِ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأَتُو بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 إلا من هو صار الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون لو أن عندنا ذكرى من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إن